الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى له الحمد جل وعلا بالايمان وله الحمد بالإسلام وله الحمد بالقرآن وله الحمد بالمعافاه له الحمد سبحانه بكل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانيه أو خاصة أو عمة له الحمد سبحانه حمدا كثيرا حتى يرضى جل وعلا وله الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون عباد الله ويا أيتها الأخوات المؤمنات إليكم قصة عجيبة عظيمة فيها عبرة وعظة إنها قصة امرأة من أهل الجنة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عطاء ابن أبي رباح قال قال لي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرع وإني أتكشف فدع الله لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت اصبر فقالت اني اتكشف فادعوا الله لي الا اتكشف فدعا لها ايها المؤمنون ويا ايتها الاخوات المؤمنات لنتامل في قصه هذه المراه العظيمه فهذه المراه معها ايمان وصدق ونقاء وصفاء ودين وحياء وبها هذه الشده والبلاء الا وهو ما اصابها من صرع فكان يؤرقها ويقلقها ويؤذيها ويضجرها فجاءت طالبه من النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو الله لها ان يكشف ما بها من ضر وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء واللأواء وتكون العاقبة الجنة فاختارت حسن العاقبة وجميل المآل وأن تكون من أهل الجنة بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صبرت فاختارت الصبر رضي الله عنها وارضاها إلا أن ما كان يصيبها من تكشف بعض عورتها والتكشف بعض أعضائها وجسمها حال صرعها مع أنها بتكشفها في هذه الحال معدورة لمرضها لأنها ليست مختارة لذلك ولا قابلة له ولا راضية به ومع ذلك شدة حيائها وقوة إيمانها ونقاء قلبها وحسن زكائها جعلها تقلق أشد القلق من هذا الانكشاف فاختارت الصبر رضي الله عنها ولها الجنة إلا أنها قالت إني أتكشف أي أن هذا أمر لا أتمكن من الصبر عليه وإن كان واقعا عن غير اختيار مني فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت بعد ذلك تسرع ولا تتكشف بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما أحوج المرأة المسلمة إلى دعوة صادقة تلتجئ بها إلى الله سبحانه أن يعيدها من أن تتكشف وفي الدعاء اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا أيتها الأخوات المؤمنات إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه نعم قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليه فيه كان تكشفا يؤرقها ويقلقها إذا كانت هذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها مظهرة مفاتنها مبرزة جمالها مع طوعها واختيارها غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا ايمان تسمع آيات الله وتسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر أيها المؤمنون هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كان تكشفها بسبب الصرع وكانت تكره ذلك التكشف أشد الكراهه لكن ما يقع في عدد من النساء من تكشف وتبرج وسفور سببه أيها المؤمنون صرع أصيب به هؤلاء النساء ولكنه من نوع آخر صرع شديد على من يصاب به وسببه ضعف الإيمان وقلة الدين وذهاب الحياء إنه أيها المؤمنون صرع الشهوات أن يكون الإنسان صريع شهواته وصريع تتبع ملذاته فيكون بهذا الصرع ليس مباليا ولا مكترثا بما يفعله أهو من رضا الله سبحانه وتعالى أم من سخطه؟ وبسبب كثرة الفتن وكثرة دواع الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس في هذا الزمن وما استجد فيه من وسائل حديثة كثير منها تؤجج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات آثمة ومواقع موبوءة لا هدف لها ولا غاية إلا إيقاع الناس في صرع الشهوات وأن يكونوا طريح الملذات فعظم البلاء واشتد الخطب تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد عن هذا النوع من الصرع وعن حال الناس معه وما أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتن وعواصف شديدة تعصف بالإيمان واليقين وتزلزل الأخلاق والحياء متحدثا عن حال الناس في زمانه فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة يقول رحمه الله تعالى وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها وبها الصرع الأعظم الذي لا يوفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة وبالله المستعان قال وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان إلى الإيمان بما جاءت به الرسل وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات بهم ووقوع ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر وهم صرع لا يفيقون وما اشد داء هذا الصرع ولكن لما عمت البليه به بحيث لا يرى الا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه فإذا أراد الله بعبده خيرا أفاق من هذه الصرعه ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم فمنهم من أطبق به الجنون ومنهم من يفيق أحيانا قليلا ويعود إلى جنونه ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى فإذا افاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط يقول ذلكم رحمه الله تعالى ولم يرى دواع الفتن وما استجد على الناس في مثل هذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخلاق ويذهب المروءه والحياء ومن لم يأخذ نفسه بزمام الشرع ويزمها بزمام هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وإلا كان من صرع هذه الآفات وقتل هذه الفتن وطريح هذه الشهوات أيتها المرأة المؤمنة تأملي في حياه هذه المرأة السوداء المرأة صادقة الإيمان عظيمة الحياء وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صابرة على الشدة واللأواء قائلة إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف إذا كانت هذه حالها خوفا من التكشف فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة إن بعض النساء أيتها المؤمنات ابتلينا في هذا الزمان بانهزاميه عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتها إلا بتوافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق فجنت على نفسها أعظم جناية وجرت على إيمانها أعظم بلاء ألا فلتتق الله كل أمة مسلمة وكل امرأة مؤمنة ولتتذكر وقوفها بين يدي الله وأن الله رب العالمين سائلها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها وعن كل ما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه اللهم يا ربنا اللهم يا إلهنا اللهم يا سيدنا ويا مولانا اللهم يا من بيده هداية القلوب وصلاح النفوس أرزق نساءنا أجمعين الحياء والحشمه اللهم ارزق نساءنا أجمعين الحياء والحشمة اللهم من عليهن بالحياء والحشمة يا وهاب يا عظيم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم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 أيها المؤمنون لما أصيب بعض النساء بهذا النوع من الصرع صرع الشهوات فأصبحنا طريحات لهذا الصرع جنى عليهن انواعا من الجنايات ولهذا يرى في كثير من بلدان المسلمين وديار أهل الإيمان في أنحاء كثيرة تكشف وتبرج وسفور لا يعرف اطلاقا في تاريخ حياة المرأة المسلمة بدءا من الصحابيات الكريمات ومن اتبعهن بإحسان من نساء الإيمان وأهل الصدق والعفة والحياء فأصبح هؤلاء النساء الصريعات لا يبالين بكشف المحاسن وإبراز المفات فتلك تكشف صدرها وأخرى تبدي نحرها وثالفة تحل عن شعرها وأخرى تبدي ساقها وفخذها إلى أنواع من التكشف والسفور والتبرج من غير وازع إيمان ومن غير حياء ولا خشية للرحمن أتذكر هؤلاء النساء البعث والوقوف بين يدي الله أتذكر هؤلاء النساء أن تلك الأجسام الجميلة والمحاسن والمفاتن سيأتي عليها يوم ويهال عليها التراب وتأكلها الديدان ثم تبعث وتحاسب وتعاقب على كل منكر وكل فعل شنيع ما الذي غرها في إيمانها وما الذي غرها في حيائها وما الذي جعلها تنحط إلى هذا السفول وتقع في هذا الدرك من الانحطاط ألا فلتتدارك المرأة نفسها ولتنقذ حالها من هذا الصرع مستعينة بربها سائلة سيدها ومولاها جل شأنه أن يمن عليها بالعفاء وأن يرزقها الخشم والستر اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا دعوه عظيمه ماثوره عن نبينا عليه الصلاه والسلام ما احوجنا الى ان نكثر من دعاء ربنا بها جل شانه ثم تكون اخذه بماخذ الحزم والعزم صيانه لنفسها ورعايه لحيائها ومحافظه على ايمانها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 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا إلهنا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 لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلوا سخيمة صدورنا اللهم وآمنا في أوطاننا واصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحه الناصحة يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم, اللهم, اللهم انا نسالك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم امن روعاتنا وستر عوراتنا اللهم امن روعاتنا وستر عوراتنا اللهم امن روعاتنا وستر عوراتنا, عوراتنا عباد الله أذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون